عن ابن مسعود قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أساءت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أساءت فقد أساءت